ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم, مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم بدراراً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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بعيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الَّذين كفروا يقول الَّذين كفروا إن هذا إِلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إِلا وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا وَرَبِّنَا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما شردنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو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 ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذووا حتى وأذووا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَمْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلو لا إبجاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وأبصاركم وخطم على قلوبكم وخطم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قُلْ ظُرْكِيفَ نُصَرِّفُ الآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَوْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 قُل لاَ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ولا رطب ولا يابس في كتاب مبين. وهو الذي يتوفّقون بالليل ويعلم ما جرّحتن بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرّجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن, ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب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 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَ لَأَكُونَ لَمِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْثَر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 وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله قال أتحاجوني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 وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّهُ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ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 وكلهم صلّوا على العالمين ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم واهدناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإي يكفر بها أولئك فقد وَكَلَّ بِهَا فَقَدْ وَكَلَّ بِهَا قَوْمًا لَّيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا عَلَيْهِ عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذره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 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الْبَرِّ البر والبحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر, فمستقر ومستودع قَدْ فَصَّلَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا, فأخرجنا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حَبًّا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون ورمال مشتبه وغير متشابه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 ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عزا وبغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم نرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ماهم قترين أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا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 إيَشاء يُذْهِبُمْ وَيَستَخلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشاءُ كَمَا كَمَا مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ أَخْرِينَ إِنَّمَا تُعَدُّونَ لَآتِي وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه افتراءا عليه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 قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله إفتراً على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جناتاً معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكلون والزيتون والزيتون وهم ما وغير متشابه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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين قل آذك رين حرم أم الأنثيين أم اشتملت أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ومن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 ثَمَرَ الطَّرْ وَيَرَبَاغٌ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ نُهُورُهُمَا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمْ مَشُوهَّدَكُمُ الَّذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم وهم بربهم يعدلون قل تعالى وأتلو ما حرمه ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا و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 ولا تقرضوا مَالَ اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذَلِكُمْ ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 وَإِن كُنَّا عَن دِراستِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ ربكم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ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 وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلّ وكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم